124. والله أنبتكم من الأرض نباتا 125. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا 126. والله جعل لكم الأرض بساطا 127. لتسلكوا منها سهلا فجاجا قال نوح الرب